كما يسر لنا هذا اللقاء وجمعنا في هذا المكان أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يوفقنا جميعا لمرضاته وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وبعد ايها الإخوة الكرام فإن من نعم الله عز وجل علينا أن يسر لنا مثل هذه اللقاءات العلمية والدروس التي نتدارس فيها العلم ونجتمع فيها في بيوت الله جل وعلا لتعلم ما ينفعنا ولمذاكرة العلم الذي يقربنا إلى الله عز وجل ولا يخفى علينا جميعا فضل العلم وما لأهله المشتغلين بتحصيله وتعليمه لا يخفى علينا ما لهم من الفضائل وما للعلم من المكانة خاصة من رزقه الله عز وجل النية الصادقة ووفق لسلوك الطريق على الوجه الأمثل لأن العلم أيها الإخوة عبادة طلب العلم عبادة هذه قاعدة لا شك فيها وإذا كان كذلك فإن العبادة لا تقبل عند الله عز وجل إلا بشرطيها الإخلاص لله جل وعلا والاتقان والإتقام في العلم هو أن يسلك الطريق الصحيح الذي يؤدي إلى التحصيل لأن هناك من يحب العلم ويرغب في تحصيله لكنه لا يسلك الطريق الأمثل لتحصيله فيطول عليه الزمان ويبذل من الجهد والتعب ما لا يتناسب مع ما يحصله من العلم وهذا موجود خاصة في زماننا هذا تجد أن ممن يشتغل بالعلم من يمكث سنوات طويلة ثم المحصل قليل والثمرة قليلة جدا بالمقابل أو بالمقارنة مع الزمن الطويل الذي قضاه في تعلم العلم بينما كان السابقون وبعض المعاصرين أيضا يطلبون العلم في سنوات محدودة ثم يخرجون بحصيلة جيدة من العلم تؤهلهم لتعليم الناس وللفتوى لأنهم سلكوا الطريق الأمثل فطلبوا العلم عباده يحتاج إلى إخلاص وإلا كان والعياذ بالله وبالا على صاحبه ويحتاج إلى مراعاة المنهجية الصحيحة في التعلم التي لها معالم قررها أهل العلم وذكروها من التدرج في طلب العلم والبداية بالأهم قبل المهم وأخذ العلم شيئا فشيئا والحرص على تثبيت العلم ومذاكرته وهذه قضية كبرى ينبغي الحرص عليها والتنبه لها ولو قيل إن حاجتنا إلى تثبيت ما تعلمنا أهم من حاجتنا إلى تعلم ما لم نتعلم أو إلى تعلم ما نجهل لكان ذلك حقيقه وقاعدة من قواعد تعلم العلم وتلقيه حاجتنا إلى تثبيت ما تعلمنا أهم من حاجتنا إلى تعلي... تعلم ما جهلنا وخاصة أيها الاخوه في مثل هذا الزمن الذي اتسم بالسرعة والعجلة فصارت السمه البارزة فيه العجلة ومن صور العجلة في هذا الزمن بغض النظر هل هي صواب أو خطأ مثل هذه الدورات العلمية فإن هذه الدورات العلمية يحصل فيها الطالب قدرا كبيرا من العلم في وقت يسير فما لم يراعي القاعدة التي ذكرتها لكم تثبيت ما تعلمنا وإلا فإن ما حصل في وقت يسير يذهب وهذا نلاحظه كثيرا في أنفسنا وهي من نقابله ممن من الله عليه بالالتحاق بالالتحاق بمثل هذه الدورات والاستفادة منها يتعلم ونجلس مع كثير من الطلاب فنسأله عن الدورات التي حضرها فيعدد الدورات حضر الدورة كذا ودورة كذا ودورة كذا طيب ما الحصيله ماذا بقي قال والله ذهبت لماذا لأنه لم يحرص على تثبيت ما تعلم فالشاهد أيها الإخوة هذه الدورات نعمه لا شك وتيسرها من حاجات العصر ولكنها ما لم تتبع بمذاكرة للعلم ومراجعة له بين فينة وأخرى وإلا فإن القاعده التي يعرفها الجميع ما أخذ بسرعة ذهب بسرعة فينبغي لمن أراد أن يستفيد وكلنا إنما جئنا لنستفيد أن نعلم بأن المسألة ليست في جلوس لساعات وقضاء أيام في مثل هذه الدروس ثم إذا انتهينا أغلقنا الكتب وتركناها وأهملناها ولم نعد لها مرة أخرى فإن هذا يؤدي إلى نسيان العلم وضياعه وإذا كان القرآن العظيم الذي تكثر الله عز وجل بحفظه يتفلت إن لم يتعاهده الطالب فإن غيره من العلوم من باب أولى كما قرر بعض أهل العلم تعاهدوا هذا القرآن فالذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل من عقولها وهو القرآن الذي تكفر الله بحفظه ويسره للذكر فما بالك بالعلوم الأخرى التي هي مظنة للتفلت بشكل أكبر فالشاهد أيها الإخوة أريد أن أنبه نفسي وإياكم في مثل هذا الدرس وفي بداية هذه الدورة التي نسأل ان ينفع بها وأن يبارك في جهود القائمين عليها والمنظمين لها وأن يكتب ذلك في موازين حسناتهم أريد أن أذكر نفسي وإياكم بهذه المسألة تثبيت العلم وأنه القاعدة الكبرى في التحصيل بل إن قراءة كتاب واحد وتكراره ومراجعته أهم وانفع وأفضل لك من قراءة عشرين كتاب بدون تكرار وبدون مراجعة وهذه مسألة عرفها أهل العلم المشتغلين المشتغلون به بالتجربة ومع الزمن والممارسة يعرفون أن التركيز على كتاب واحد ومراجعته ومعاهدته أولى من أن تقرأ كتبا عديدة ثم لا تكلف نفسك بمراجعتها وتعهدها فأختم هذا التنبيه بأن أوجز وأقول علينا أيها الإخوة يعني ما دام أن الله يسر لنا مثل هذه اللقاءات التي نختم فيها عدة كتب في وقت يسير يمكن كان من قبلنا يستغرق مده أطول في تحصيل هذه العلوم بينما نحن ننتهي منها في أوقات يسيرة علينا أن نراجع وأن نعلم بأن ما لم يراجع من العلم يذهب ولعل هذا من أسرار ذكر التذكير في القرآن وذكر وذكر يعني أكثر ما في القرآن من الحث على التعلم والحث على الانتفاع وذكر فذكر بالقرآن وذكر والتذكر هو تذكر شيء مضى تذكر بشيء تعرفه لم يقل علم نبه وإنما ذكر وذكر ولذلك التذكير بشيء سبق نحن بحاجة ماسة إليه ومن أسباب انتشار الجهل في هذا الزمان مع كثرة وسائل العلم أنه ينتشر عند الناس أننا الحمد لله ما عاد أحد يجهل شيء انتشر العلم المدارس موجودة وكثير من الوسائل في العصر الحديث تبلغ العلم لأننا ما لا تذاكر العلم بيننا لماذا إذا سألت أحد ليش ما تعلم أهل بيتك ليش ما تعلم جيرانك قال الحمد لله لم يبقى أحد يجهل يأتي وذكر ليست المسألة ما أحد يجهل لكن كثير من الناس ينسى فمسألة التذكير بالعلم ومذاكرة العلم مطلب ملح جدا أيها الإخوة أحببت أن أنبه عليه في بداية هذه الدروس التي اسال الله جل وعلا أن ينفع بها قائلها ومستمغيها هذه الدروس أيها الاخوه التي تستمر الأيام هذا اليوم واليومين القادمين بإذن الله في شرح رسالة وصول التفسير للإمام السيوطي رحمه الله تعالى سوف نتناولها ان شاء الله في تسعة مجالس كل يوم ثلاثة مجالس نشرح هذه الرسالة شرحا مختصرا مناسبا للوقت ومناسبا, ومناسبا أيضا لهدف الرسالة لأن الرسالة أصلا ألفت للمبتدئ في طلب العلم لتكون منطلقا ينطلق منه الطالب في تعلم علوم القرآن لأن هذه الرسالة كما سيأتي بعد قليل في علم علوم القرآن وإن سميت بأصول التفسير فهذه التسمية أصلا ليست من وضع المؤلف كما سيأتي وإنما هي من وضع من استخرجها من كتاب الفه الإمام السيوطي رحمه الله تعالى لعلنا إن شاء الله نتناول هذه الرسالة قبل أن نقرأ فيها سنعرف بالمؤلف رحمه الله تعالى الإمام السيوطي الذي ألف هذه الرسالة هو الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن عثمان السيوطي ولد سنة تسع واربعين وثمانمائة من الهجرة طبعا لن أطيل وإنما تعريف مختصر يتحقق به المقصود حفظ القرآن رحمه الله صغيرا وجلس مدرسا للعلم وهو ابن سبعة عشر عاما وأفتأ وهو ابن سبعة وعشرين عاما طبعا هذه السن عندنا الآن يعني أكثر يعني في مرحلة الثانوي تقريبا ثمانتعاش وأربع سنوات أخرى يعني اثنين وعشرين تقريبا يعني 16 سنة تقريبا يحصلون العلم ثم يخرجون أشبه ما يكونون بمن لم يحصل شيئا ما السبب؟ طبعا هناك أسباب لعل يعني ليس هذا مجالا لذكرها لكن من أعظم الأسباب التي أدت إلى عدم تحقيق المقصود من العلم في هذا الزمن هو عدم الرغبه وعدم الحب الذين يتعلمون الآن ويدرسون وتبذل لهم الجهود والطاقات وتنفق الأموال ثم كما هو الواقع مع الأسف الشديد يخرج الطالب ولا يكاد يحسن قراءة القرآن ولا يكاد يحسن مبادئ العلم قراءةه وكتابه بعد أن يمضي سنوات طويلة السبب أن ما فيه رغبة مع الأسف الشديد ما فيه رغبة ولا ولا شعور بأهمية العلم وطالما أن الرغبة غير موجودة والقناعة بأهمية العلم غير موجودة فلو تعلم ألف سنة فلن يستفيد فمن أهم مهمات تحصيل العلم أن يقبل عليه برغبة وحب وهذا الذي كان موجودا عند السلف كانوا يحبون العلم فيقبلون عليه اقبالا ذاتيا إذا وجد الحب وجد التعلم ولذلك تجدون هؤلاء الأبناء والطلاب الذين لا يتقنون العلم ما أحبوه يتقنونه ما أحبوه يصلون فيه إلى حد الإتقان والمهارة لأن فيه حب فيه دافع ذاتي فقبل أن تعلم العلم اغرس حب العلم وهذه من الأولويات المهمة في التعلم محبة العلم والشعور بأهميته والقناعة بأهميته قبل تحصيله فإذا استشعرت حب العلم سنوات قليلة تكفي لأن تصل مثل ما وصل إليه الإمام السيوطي يعني في السنة السابعة السابعة عشره من عمره وهو يدرس العلم ولا يدرس العلم إلا من اتقن ثم بعد ذلك يفتي والفتوى عندهم لا يصل إليها إلا المجتهد الإمام المجتهد الذي بلغ الغاية يفتي ويجلس للاجتهاد في مسائل العلم وبيان الأحكام للناس لأن كان هناك رغبة ماسة في العلم عندهم رحمه الله تبحر الإمام السيوطي رحمه الله في علوم شتى فلقد ضرب في كل علم بسهم عظيم وقد قال عن نفسه رزقت التبحر في سبعة علوم التفسير وأصول الدين يعني العقيدة والفقه والنحو والمعاني والبيان والبديع التي هي علوم البلاغة يقول عن نفسه بأنه تبحر فيها يعني صار إماما فيها متبحرا قال ولما حجشت شربت من ماء زمزم لأمور منها أن أصل في الفقه إلى رتبة سراج الدين البلقيني لهدف واضح تحديد الهدف من البداية له أثر في الوصول إلى النتيجة وهو صغير حج فشرب ماء زمزم ماء زمزم لما شرب له فكان من مقاصده عندما شرب ماء زمزم أن يصل في الفقه إلى رتبة سراج الدين البلقيني وفي الحديث إلى رتبة الحافظ ابن حجر العسقلاني وهؤلاء بلغوا الغاية في هذين العلمين طبعا السيوطي من أكثر العلماء تأليفا بل لو قيل بأنه لا يوجد من العلماء من ألف مثله لما كان هذا مستبعدا لا تكاد تبحث في مجال من المجالات أو في فن من الفنون إلا وتجد للإمام السيوطي تأليف أو أكثر في هذا العلم وبعض العلوم ألف فيها بالعشرات كالتفسير والحديث واللغة فألف رحمه الله مؤلفات كثيرة جدا وبعضها يعني يعتبر من أهم المصادر في العلم الذي أُلِف فيه، وطبعاً ليس المجال للتفصيل في سيرته وذكر مؤلفاته فهي معروفة، لكنه بعضهم احصى مؤلفاته إلى خمسمائة وثمانية وثلاثين مؤلف ذكرها هو لأنه ترجم عن نفسه، والظاهر أن ألف بعد ما ترجم عن لنفسه وصلت مؤلفاته كما يقول بعض الباحثين إلى أكثر من سبعمائة مؤلف، سبعمائة مؤلف. ألفها الإمام السيوطي رحمه الله توفي رحمه الله في سحر ليلة الجمعة التاسع عشر من جمادى الأولى سنة 911. عمره كم؟ اثنين وستين صح؟ عمره اثنتين وستين سنة طبعاً ذكروا أنا كثير من الباحثين يعني كان يتأمل إيش إيش النبوغ هذا الذي وصل إليه هذا الإمام لماذا وصل إلى هذا المستوى العالي من العلم والتبحر في العلم والتآليف الكثيرة فأردت أن أجمع لكم بعض الأسباب لأجل تحقيق الفائدة الغرض من مثل هذه التراجم هو أن نستفيد منها فالعوامل المؤثرة في هذا العطاء العلم المتميز لإمام السيوطي لها أسباب من أهمها اولا طموح السيوطي للمجد ورغبته بالتفوق والتصدر في ساحة الحياة هذا أساس من الأساسات ونبهت عليه قبل قليل إذا وجدت المحبة والرغبة من الشخص نفسه وعنده هدف وطموح بإذن الله يصل خاصة إذا تهيئت له الأسباب ويلاحظ من السيوطي نفسه أنه كان طموحا من البداية منذ أن حج منذ أن شرب ماء زمزم كان طموحا يعني كان طموحا أن يصل إلى مرتبة أعلم علماء عصره فعنده طموح من البداية ولذلك وصل إلى ما وصل إليه الأمر الثاني وهو من الأسباب المهمة في تحقيقه ما حقق من التميز والنبوغ البعد عن الحياة العامة والمجاملات الاجتماعية التي تضيع معها الأوقات طبعا المسألة هذه ليست على إطلاقها في البعد التام ولكن السيوطي سلك مسلكاً لنفسه وحقق هدفه الذي سعى إليه فلما وصل الأربعين من عمره اعتزل الناس اعتزالا كليا وتفرغ للعلم والتأليف واستمر على ذلك إلى أن توفي يعني 22 سنة تفرغ كامل وألف رسالة يبين فيها اعتذاره للناس عن وحرصه على التفرغ والعزلة للتأليف والتصنيف فانقطع عن الناس وتفرغ للتأليف عندما بلغ الأربعين من عمره ففي 22 من السنوات التي تفرغ فيها حقق إنجازات عظيمة في التصنيف والتأليف هذا من الأسباب طبعا أيها الإخوة الذي يريد أن ينجز ويحقق ولا يرتب وقته وينظم حياته ويبتعد عن كثير من الأمور التي تضيع الأوقات لا يمكن أن ينجز ولا يمكن أن يصنع شيئا وكثيراً ما تذهب الأوقات في في القيل والقال والذهاب والإياب والجلوس مع الناس الذين لا تنتفع بهم وتمضي الأعمار وأنك لم تحقق شيئاً بينما أهل الجد والعزائم ينقطعون والانقطاعات هذه والإخوة ولو كانت جزئية لها ثمرات كبيرة على الإنسان بعضهم ينقطع انقطاع جزئي يتفرغ شهر شهرين وينجز عمل يتفرغ سنة يحقق عمل أكثر ليس من شروط الانقطاع والتفرغ التفرغ الكامل بل إن من طلاب العلم حتى في هذا العصر من يتفرغ في بعض المناسبات إجازة صيف مثلا يعني خلاص رزقت بإجازة فيستغل مثلا فترة من الفترات في الإجازة ويتفرغ لعمل ومشروع محدد فينجز الانقطاع من أعظم أسباب تحقيق منجزات عظيمة وهذا معلوم عند أصحاب التجارب كثير من المنجزات الكبيرة انقطع لها أصحابها فوصلوا إلى ما وصلوا إليه أما التشتت والاشتغال بكثير من الأعمال في نفس الوقت فقد لا تحقق معه الثمرات المطلوبة فالسيوطي تفرغ لهذا الأمر سواء وافقناه وخالفناه لكنه حقق ومن تفرغ أنجز من الأسباب أيضا التي أدت إلى تميزه ونبوغه في التأليف والعلم كثرة المصادر بين يديه فقد ترك له أبوه مكتبة زاخرة بالمصنفات وكان يتردد منذ صغره على المدرسة المحمودية وبها مكتبة كبيرة من أنفس الكتب الموجودة في القاهرة هذا في لفته مهمة وجود الكتب وكثرة الكتب طبعا ليس مقصودا لذاته ولكنه محمود خاصة إذا كان في بيت يقدرون العلم ويحرصون على القراءة فنشأت الطالب في بيت مليء بالكتب وأسره تقرأ له أثر في تحقيق المراد لذلك من المهمات في التربية وبناء الأجيال أن تبنى المكتبات في البيوت وأن يكون هناك في كل بيت مكتبة وأن يكون لهذه المكتبة جزء من الوقت وأن يعود الأبناء على القراءة السيوطي نشأ وعند أبوه طبعا أبوه كان من العلماء عنده مكتبة كبيرة فنشأ مع الكتب وتعود على القراءة فأحب الكتب وأحب القراءة وأحب العلم وهذا لها أثر كبير لها أثر كبير في البناء خاصة في الصغر بعض البيوت الآن ما شاء الله تكلف تبنى بمبالغ طائلة ويوضع فيها كل شيء إلا الكتب كل شيء ورف كبيرة وخدمات متنوعة ولا تكاد تجد في هذا القصر الكبير مكان مترين في متر في مكتبة ويحتج بعض المجادري يقول الآن الحمد لله الكتب والوسائل الجديدة والجهاز في مكتبات كل الكتب وجود الكتب ورؤية الطالب للكتب يشجعه للقراءة ويجعله يرجع إليها ويستفيد منها فمن أسباب نبوغ السيوطي وجود مكتبة كبيرة منذ أن كان صغيرة تعود على القراءة فيها والرجوع إليها فأثمرت مثل هذه الشخصية الفذه في التأليف. أيضاً من أسباب نبوغه أسلوبه في التأليف، فهو قد يختار مسألة من مسائل العلم ولو صغيرة فيفردها في رساله مستقلة. هذه يعني طريقة ذكية في التأليف. لذلك كثير لما تسرد مؤلفات السيوطي. يمكن نصفها رسائل تكتب بين المغربي وبين الاصلي والمغرب ليست كتب كبيره رسائل يعني خمسه صفحات ست صفحات لكنها رساله ولها اسم ومؤلف فكلما مرت عليه مساله كتب فيها كتابا قيد فيها تقيدا وجمع فيها جمعا سواء كان مختصرا من كتاب او جمعا من عده كتب و سماها باسم وصارت مؤلفا فو وهذا من الذكاء في التاليف طبعا ليس التاليف مقصودا لذاته ومن كان قصده التاليف فقد لا يجد الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى لكن قد يكون التاليف من وسائل نشر العلم ومن وسائل تعليم الناس وأذكر أنني سمعت قبل مدة قليلة إلى أحد الدعاء في بعض البلاد الآسيوية من الدعاء الكبار قال كنت أنتقل في المساجد والأماكن المتنوعة وأتكلم وألقي الخطب والمحاضرات قال فبعد مدة وجدت أن هذه المحاضرات وهذه الكلمات التي ألقيها وأبذل فيها جهدا تذهب فغيرت الطريقة صرت كل ما يحتاج الناس إليه أكتب فيه رساله أو كتابا صغيرا ويطبع ويوزع فعما النفع بهذه الكتب وانتشرت وترجمت مع أنها نفس الكلمات التي كنت ألقيها والمحاضرات التي كنت ألقيها وهذا من الذكاء في استثمار الجهد انت احيانا تتكلم تبذل الجهد يذهب لكن لو ابقيت لذلك الكتابه قيد الكتابه بقى وكم من الافذاذ والعلماء الذين اوتوا من العلم حظا وافرا ولكنهم لم يكتبوا ولم يسخر الله لهم من يكتب علمهم فذهب علمهم معهم بموتهم فالكتابه مطلب فكان يكتب رحمه الله ويقيت واخيرا هذا سبب في نوع من الغرابه من أسباب تميزه ونبوغه في العلم المخاصمات التي كان قد وقع فيها مع بعض علماء عصره وأقرانه كان له خصومات مشهوره خصومته مع قرينه السخاوي رحمه الله وكانوا يردون على بعض هذه الخصومات ليست محموده ولكنها تثمر احيانا نوعا من التنافس فيؤلف مؤلفا في الرد على من يخاصمه فكلما اورد عليه ايرادا ورد عليه بعض منافسيه ألف وبحث وهذا التنافس في طبع الانسان له اثر ايجابي حتى ان بعض العلماء لما مات منافسه الذي كان يرد عليه وينافسه بكى عليه وندم على موته قال كان يعينني على نفسي وأنشق لكتابة كثير من المسائل وتحقيق الأحكام بسبب الرد عليه لأن لما يكون في منافس أبذل قصارى جهدي لاني أخشى من أن يرد عليه أخشى من أن يجد في كلامي منقص منقصا أو عيبا فأكمل الكتاب وأحرص عليه فهذا من الأسباب التي أدت بالسيوط رحمه الله إلى كثرة التأليف وإيجادة التأليف أحيانا يعني هذه بعض المعالم ذكرتها للفائدة حتى نستفيد منها التي أدت إلى نبوغ السيوط رحمه الله تعالى وهي قابلة للزيادة وهناك أسباب أخرى لكن لا في هذا القدر كفاية ننتقل إلى التعريف بهذه الرسالة تعريف مختصر الرسالة التي بين يديكم رسالة أصول في التفسير أو رسالة في علم التفسير هذه الرسالة جزء من كتاب إيش اضبطوها النقاية النقاية كالخلاصة وزنا ومعنى النقاية يعني الشيء المنتقى الخلاصة ألف الإمام السيوطي رحمه الله رسالة أسماها النقاية خلاصة نقاية وهي أصول الدين والمقصود بأصول الدين العقيدة طبعا على مذهب الأشاعرة والتفسير والحديث والفرائض والنحو والتصريف والخط والمعاني والبيان والبديع والتشريح والطب والقانون والتصوف هذا الكتاب كتاب النقاية تضمن خلاصة لهذه الفنون الأربعة عشر الذي أو الجزء الثاني منها هو علم التفسير إذن هذه الرسالة أصلا ليست رسالة مستقلة وإنما هي جزء من هذا الكتاب الذي يقال له النقاية وهي رسالة مختصرة جدا في علوم القرآن اشتملت على مقدمة وخمسة وخمسين نوعا من أنواع علوم القرآن هذه الرسالة التي بين أيدينا رسالة مختصرة جدا تقرأها في أقل من ساعة اشتملت على مقدمة وخمسة وخمسين نوعا من أنواع علوم القرآن شرح السيوطي هذه الرسالة شرحا مختصرا في كتاب إتمام الدراية لقراء النقاية لما انتهى من كتاب النقاية ضمن الخلاصات هذه لأربعة عشر علما عاد فشرح هذه العلوم والخلاصات شرحا مختصرا ومن ضمن ذلك الشرح شرح لهذه الرسالة طبعا الشرح كله لهذه المتون كلها والفنون يمكن فيما يقارب الحجم الموجود الان في حوالي 220 وعشرين صفحه فقط لأربعة عشر علما كم يكون نصيب التفسير منها يعني شرح مختصر جدا يريد به فقط حل الالفاظ وبيان المهمات في هذه الرساله طبعا الكتاب مطبوع وموجود اتمام الدرايه لقراء النقايه مطبوع سواء كان كتابا أو موجود ايضا على المواقع في الشبكه اعتنى العلماء بهذه الرساله شرحا ونظما وممن نظمها الشيخ عبد العزيز الزمزمي المتوفى سنه تسعمائه وسبعين في حوالي نظمها في حوالي 160 وستين بيتا تسمى منظومه الزمزمي مشهوره هذه المنظومه ولها عدد من الشروح ال... مكتوبة والصوتية أيضا وهذه الرسالة أيضا شرحت في عدد من الدورات شرحها بعض المعاصرين منهم الشيخ خالد السبت وفقه الله شرحها ظاهر هنا سابقا موجود شرحها وهو من أحسن الشروح وأيضا الشيخ عبد الكريم الخضير شرحها شرحا لا به وإن كان يغلب عليه الاستطرادات بينما شرح الشيخ خالد مركز للرسالة وموضوعات الرسالة وكذلك شرحها الشيخ عبد الرحمن بن معاذ الشهري وكل هذه الشروح متوفرة وموجودة خاصة صوتيا بالصوت يعني مسجلة يعني هذه بعض المعلومات عن هذه الرسالة قبل البداية نعرض لكم إيش اشتملت هذه الرسالة عليه هذه الرسالة كما سبق اشتملت على مقدمة خمسة وخمسين نوعا في علوم القرآن قسم المؤلف هذه الأنواع على سبعة أقسام الخمسة والخمسين نوع قسمها على سبعة أقسام النزول يعني قسم يتعلق بالنزول وقسم يتعلق بالسنة وقسم يتعلق بالأداء وقسم يتعلق بالألفاظ وقسم يتعلق بالمعاني المتعلقة بالأحكام والسادس المعاني المتعلقة بالألفاظ ثم ختمها بأنواع متفرقة ما أدري هو واضح العرض طيب هذا رسم لمحتوى الرسالة كل الرسالة في هذا العرض طبعا عندكم مقدمة تكلم فيها عن تعريف القرآن والسورة والآية والتفاضل في القرآن وقراءة القرآن بالأعجمية وبالمعنى وحكم تفسيره بالرأي هذه المقدمة ثم النوع الأول المتعلق بالنزول فيه اثنا عشر نوعا سماه موضوعا المكي والمدني والحضري والسفري والنهاري والليلي والصيفي والشتائي والفراشي اسباب النزول اول ما نزل اخر ما نزل هذا في النوع الاول اللي هو النزول او القسم الأول القسم المتعلق بالسند تكلم فيه عن طبعا يتعلق بالقراءات المتواتر والآحات والشاذ وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم والرواة, والرواة الحفاظ يعني حفاظ القرآن ثم القسم المتعلق بالأداء تكلم فيه أو ذكر فيه ستة أنواع الوقف والابتداء الاماله المد تخفيف الهمزة والإضغام هذا المتعلق بايش بالأداء المتعلق بالألفاظ الغريب والمعرب والمجاز والمشترك والمترادف والاستعارة والتشبيه ثم المعاني المتعلقه بالأحكام ذكر فيها العام الباقي على عمومه هذا يبغى مجهر الظاهر واضح الخط واضح خاصة لداخل المربعات العام الباقي على عمومه العام المخصوص العام الذي اريد به الخصوص ما خص بالسنة ما خص منه السنة يعني ما خص من القرآن السنة المجمل المؤول المفهوم مفهوم الموافقة والمخالفة المطلق المقيد الناسخ المنسوخ المعمول به مدة معينة ما عمل به واحد هذه الأنواع في المعاني المتعلقة بالأحكام وسادسا المعاني المتعلقة بالألفاغ وتكلم فيها عن الفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة والقصر وأخيرا أنواع متفرقة ذكر فيها الأسماء والكناء والألقاب والمبهمات هذا عرض لكامل ما اشتملت عليه هذه الرسالة يؤخذ أيها الإخوة من هذا التقسيم قضية مهمة طبعا من الأشياء المهمة في في العلوم التصور التصور العام الخليط ذهنية للعلم ما الذي يشتمل عليه وما الذي لا يشتمل فاتكم شيء نرجع شوي نعطيكم ساعه عن اثناء وانتم تاخذون تكتبون علوم القران طبعا هذه الرساله في علوم القران ولا في اصول التفسير طبعا اسمها اصول التفسير حسب حسب العنوان الموجود عندكم وتلاحظون في العناوين هذه تدخل تحت ماذا اصول التفسير ولا علوم القرآن القران ولكلاهما بمعنى واحد ايش العلاقه بين علوم القران و اصول التفسير ايش رايكم خلاص انتهى الكلام الان نقاش لاني اخشى ان تملوا تفضلي يعني علاقة عموم وخصوص، فأصول التفسير جزء من علوم القرآن جميل المتقدمون كانوا يطلقون علوم القرآن وأصول التفسير على شيء واحد يعني كأنها كلمة رادفة عندهم فيسمون علوم القرآن بأصول التفسير لأن المقصد الكلي أو الأهم من هذه العلوم كلها هو فهم القرآن وفهم القرآن هو تفسيره أكثر العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم المقصود منها فهم القرآن لأجل تدبره والعمل به فلما كان المقصد الأهم من هذه العلوم المتعددة هو فهم القرآن سموها علوم التفسير أو أصول التفسير ولذلك جاءت تسمية هذه الرسالة وألف كتاب التحبير في علوم التفسير السيوطي نفسه والمقصود علوم القرآن وهناك بعض الكتب ألفت والمقصود بها أو هي تتكلم عن علوم القرآن واسمها طواعد التفسير للكافيجي الكافيجي شيخ للسيوطي المقصود به علوم القرآن أما في الاصطلاح المتأخر وما استقرت عليه العلوم الآن فأصول التفسير جزء من علوم القرآن ويتعلق أصول التفسير بالمباحث المتعلقة بالتفسير فقط الذي هو بيان المعنى ويتكلم فيها عن مصادر التفسير وأسباب الاختلاف بين المفسرين وشروط المفسر واداب المفسر فقط يتكلمون في اصول وقواعد التفسير كلها تحت أصول التفسير هذه الرساله على على المعنى الاول او على الاصطلاح الاول الذي هو التسويه بين العلمين فعلوم القران واصول التفسير شيء واحد طيب علوم القرآن من خلال ما أورده المؤلف هنا يحسن أن يعاد علوم القرآن إلى أقسام كلية تندرج تحت هذه الأقسام موضوعات هذا العلم قبل أن نذكر طبعا المؤلف ذكر هنا تقسيما نزول قسم النزول وقسم السند وقسم الأداء اجتهاد جيد منه رحمه الله كل مسألة مسألة يعني اجتهاد ليس فيها نص إذا أردنا أن نعرف علوم القرآن يا إخوان فماذا يمكن أن يقال في علوم القرآن نؤخرها إلى أن نبدأ في الرسالة لأنه عرف علم التفسير بتعريف هو أقرب ما يكون لتعريف علوم القرآن نؤجل هذا التعريف الى ان نبدا في قراءه كلام المؤلف خلاص اتيتم من العرض هذا طيب نعود يا اخوان الى الرساله لنبدا في القسم الاول منها الاخ القارئ معناها تفضل طيب الان سنقرا المقدمه القسم الاول هو المقدمه لان المؤلف جعل هذه الرسالة في مقدمة وخمسة وخمسين نوعا يعيدها إلى هذه السبعة الأقسام التي ذكرناها لكم نقرأ كلام المؤلف ثم نبدأ في التعليق عليه تفضل يا شيخ بسم الله. طيب نقف هنا حتى نأخذ فقط تعريف أصول التفسير أو تعريف علوم القرآن طبعا قال المؤلف علم التفسير علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز وينحصر في مقدمة وخمسة وخمسين نوعا المسألة الأولى هي تعريف علوم القرآن وهي ما أشار إليها بقوله علم التفسير علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز طبعا هذا غير دقيق لأن علم التفسير ليس هذا علم التفسير يراد به بيان المعاني فقط أما ما أورده المؤلف هنا فهو في الحقيقة تعريف علوم القرآن ولذلك قلنا لكم بأن هذه الرسالة في علوم القرآن قال علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز هذا تعريف المؤلف علم يؤهم فيه عن أحوال الكتاب والأخصص طبعا لسنا في منطقة النظر السفل والتنديد في الكعريف والبصر والشخص والإطناع وإنما هذا كلام والي ومنطر ما يتعالج به باختصص يمكن أن يكون تعريف الكعريف علوم القرآن تعريف أنسى من هذا وهو أن علوم القرآن كعلم هو معه علم للقرآن هو علم يضم أبحاثاً كليّة تتعلق بالقرآن الكريم من مرة ما هو الذي يستطيع للقرآن علم يضم أبحاثاً كليّة تتعلق بالقرآن الكريم من مرة مثل ماذا؟ يضم أبحاثاً كلية المكي والمدني أسباب النزول الناسخ والمنسوخ جمع القرآن وترتيبه قصة في القرآن أمثال القرآن الإعجاز في القرآن هذه أبحاث كلية يصلح بعضهم يزيد في التعريف يصلح كل بحث منها أن يكون علماً مستقلاً يصلح كل بحث منها أن يكون علماً مستقلاً طيب إذا أردنا أن نشرح هذا التعريف ما هي النواحي الشتى التي ترجع إليها هذه العلوم مثل الأقسام السبعة التي أوردها المؤلف حاولت أن أحصر موضوعات علوم القرآن واستفدت مما ذكره آل العلم لأخرج بنتيجة فوصلت إلى أن كل أبحاث علوم القرآن يمكن أن ترجع إلى سبعة أقسام النواحي الشتى هذه يمكن أن تكون سبعة ما هي اولا حقيقة القرآن ثانيا ايش نزوله حفظه نقله لغته تفسيره احكامه واضح يا اخوان من يستطيع ان يعيد هذه السبعه من غير ما يقرا لا من العرض ولا من الدفتر جاهز لا العين طيب تستطيع ترتبها لان ترتيبها مقصود حقيقته طيب حقيقته لغته نقله وحفظه تفسيره طيب الشيخ تقول انا لب الترتيب نقله نقله حفظه تفسيره طيب انا اعيد لكم حقيقته نزوله حفظه نقله لغته بيانه وتفسيره احكامه احد منكم له عنايه بعلوم القران يذكر اي موضوع من موضوعات علوم القران ونحن نحاول أن نعيده إلى هذه الأقسام السبعه اسباب النزول إلى نزوله هات أي علم نزوله مباحث النزول مكة والمدني ما نزل قبل وما نزل بعد الأمثال في لغته لأن لغته مكتوب عندكم إيش ألفاظه وأساليبه فمن أساليب القرآن التي وردت في القرآن اساليب المثل ضرب المثل ذكر القصة المحكم والمتشابه يتعلق بيش بالبيان والمعنى لأن المحكم ما اتضح معناه والمتشابه ما لم يتبين أو ما خفي معناه ناسخ والمنسوكي يتعلق بالبيان وله تعلق بالأحكام بقي شيء الحقيقة والمجاز من الاساليب إلى اللغة الاعجاز حقيقته القراءات نقله لان نقله كيف نقل ها في شيء ممكن تذكروا تذكرون تذكرون شيء يستحق ان يضاف لها قسم ما في بيانه تفسيره بيانه التفسير بيانه يدخل في كل قواعد التفسير وأصول التفسير. الوحي وين يكون في النزول جمعه وترتيبه وين حفظه كيف حفظه نزول لأن المكي والمنه هو ذكرها هنا في مباحث النزول أصلاً فلو تأملت كل موضوعات علوم القرآن لو وجدت أنها ستدخل تحت هذه الأقسام الكلية إذا علم علوم القرآن هو علم يضم أبحاثاً كلية تتعلق بالقرآن الكريم من نواحي شتى ما هي هذه النواحي الشتى؟ هي السبعة الأقسام هذه واضح يا أخوان؟ وهي من وجهة نظري أولى مما أورده المؤلف عندنا للأداء السنة هو دخل في جزئيات لكن لما تعطي كليات عندنا حقيقته حقيقته يدخل فيه ماذا يا اخوان تعريف القرآن أسماؤه أوصافه إعجازه حقيقة القرآن كلام عنه من حيث التعريف به فضله خصائصه ثم تنتقل إلى النزول النزول كل ما النزول تدخل في النزول أسباب النزول أول ما نزل آخر ما نزل مكي والمدني لا الترتيب يدخل في الحفظ ثم يأتي حفظه بعد ما نزل حفظ تعرفون مسائل الحفظ في علوم القرآن جمع القرآن ترتيبه جمع رتب لأجل أن يحفظ ثم نقله من جيل إلى جيل كيف نقل؟ بالقراءات مباحث القراءات كلها تدخل تحت النقل ثم لغته وهذا قد يكون أوسع قسم في علوم القرآن لأن كل مباحث اللغة تدخل تحت لذلك قلت لغته يدخل فيه ماذا؟ ألفاظه وأساليبه الأساليب التي ورد بها القرآن القصة الجدل المثال القسم هذه أساليب كلها الايجاز الإطناب المجاز الحقيقة كل هذا يتعلق بأساليب القرآن وهي تدخل في الأنواع البلاغية المتعلقة بالقرآن الألفاظ غريب القرآن والمحكم والمتشابه المحكم المتشابه ممكن تدخل في اللغة وممكن تدخل في التفسير والبيان ثم تفسير وبيان يتعلق به أصول التفسير والتعريف بكتب التفسير قواعد التفسير وما يتعلق به وآخيرا أحكامه أحكام القرآن أحكام قراءة القرآن أداب قارئ القرآن وما ينبغي أن يكون عليه تدخل كلها في أحكام القرآن الكريم ولعل هذا التقسيم الذي تأملكو فيه طويلا لأجل أن تحصر أنواع علوم القرآن وموضوعاته وترجع إلى هذه النواحي الأساسية فهذا ما يمكن أن يقال في علوم القرآن هو علم يضم أبحاثاً كلية تتعلق بالقرآن الكريم من نواحي شتى ولعلها أوسع وأدق مما ذكره المؤلف هنا من علوم النزول نزول موجود السنة الأداء هذه تتعلق بالنقل والقراءات إلى آخر ما أورد المؤلف رحمه الله تعالى طيب هذا ما يتعلق أيها بقوله علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز الذي هو تعريف علوم القرآن طبعاً علوم القرآن له تعريف عام لغوي من الناحية اللغوية علوم القرآن تعريف من الناحية اللغوية ايش المقصود بعلوم القرآن من الناحية اللغوية كل علم له تعلق بالقرآن كل علم له تعلق بالقرآن علوم من القرآن فمن علوم القرآن التاريخ ومن علوم القرآن علوم اللغة العربية كلها النحو والصرف لها تعلق باللغة فالمعنى العام هذا اللغوي غير مراد وإنما المعنى علوم القرآن كعلم مدون موجود الآن لا حد معروف فهو هذا الذي ذكرناه لكم الآن وهو الذي أشار إليه المؤلف بقوله علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز ثم علقنا على هذا التعريف بما ذكرت لكم من الأولى والنواحي السبعة التي ترجع إليها مواضيع علوم القرآن جميعا طيب نواصل قراءة كلام المؤلف قال: القرآن منزل على محمد صلّى الله عليه وسلّم. أول منزل جاز بسورة فيها محمد صلى الله عليه وسلم. الطائفة جاز في توحيدها وأقلها ثلاث آيات والآية طائفة من. يعني نوّم في الأرواح. لا تاويله هذه المقدمة وبعد ذلك سيدخل المؤلف في الأنواع هذه المقدمة كما ذكرت لكم اشتملت على ست مسائل تقريبا المسألة الأولى في تعريف علوم القرآن وذكرناها قبل قليل المسألة الثانية من مسائل المقدمة هي تعريف القرآن ماذا قال المؤلف؟ قال القرآن هو المنزل يعني القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للاعجاز بسوره منه لو اضاف كلام الله لكان اولى القران هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للاعجاز بسوره منه فقلنا الاولى ان يقال القران هو كلام الله طبعا هذا التعريف اللي يسمونه التعريف الشرعي او الاصطلاحي لم يذكر التفسير التعريف اللغوي لان الرساله مختصره وهذا من من سنه العلم العلم لا يؤخذ كله في البداية ومن الخطأ أن تغرق الطالب في أول تعلمه بمباحث لا فائدة منها قد تؤدي إلى أن ينفر من العلم عندما تدخل في مباحث لغوية وتفصيلات وخلافات في ما ليس هذا من مقصود العلم في البداية فعدم ذكر التعريف اللغوي لأن المقصود المبتدئ والمبتدئ لا يحتاج لهذا الأمر الاولى ان يقال كلام الله هو كلام الله ليخرج كلام غير الله المنزل يخرج كلامه غير المنزل وهل لله كلام غير منزل؟ نعم كلمة الله لا تنتهي ولا تنبت. وعلى محمد صلى الله عليه وسلم يخرج ماذا؟ كلامه المنزل على غير محمد عليه الصلاة والسلام توراه والإنجيل للإعجاز بصوره منه المؤلف قال للإعجاز بصوره منه هل نزل القرآن للإعجاز؟ لم ينزل للإعجاز القران هو نزل للهداية والبيان والإعجاز حقيقة من حقائقه ووصف ملازم له فلو قال القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بسورة منه كان أولى لأن القرآن لم ينزل للإعجاز وإنما أنزله الله هدايه للناس والإعجاز من خصائص هذا القرآن وفرق بين الخصائص والأوصاف التي يعني تتعلق به حقيقة يعني وصف له فالإعجاز وصف له لذلك ذكرنا قبل قليل بأن موضوع الإعجاز بكل تفاصيله يدخل في حقيقة القرآن اللي هو أول جزء من أجزاء أو من الأقسام الرئيسية في علوم القرآن المعجز بسورة منها ايش معنى المعجز؟ طبعا الإعجاز كما تعلمون وصف حادث الإعجاز لفظ ورد في القرآن القران معجز ها اعجاز معجزه وردت في القران ما يخفى هذا اللفظ ما ورد ورد في السنه ما ورد ورد في اقوال الصحابه ما ورد في اقوال التابعين ما ورد اصطلاح متاخر في القرن الثالث تقريبا بدا في القرآن بينه سلطان برهان أما لفظ معجزة فلن تجدها في القرآن ولا في السنة القرآن معجز الإعجاز فهو وصف مصطلح يسمونه مصطلح حادث أرادوا به بيان صفة من صفات القرآن وهو أنه تحدى الآخرين وأعجزهم عن الاتيان بمثله ولذلك الإعجاز هو إثبات عجز العالمين عن الاتيان بالقرآن أو بمثله هذا هو الإعجاز. بعض الباحثين يقول طيب إذا لم يند في القرآن ولا بالسنة ولا في أقوال الصحابة ولا القرون المفضلة ليش نستخدم هذا اللقب؟ ليش؟ نقول نستخدمه لأنه صار مصطلحا علميا متداولا لا يمكن في حال من الأحوال أن نغفله. ما يمكن لا ف... مصطلح استخدم في, ال... في الكتب والفت فيه مؤلفات وكتب وقرر وبعدين يجي واحد الان ويقول ما نبغى عجاز ويش تسوي طيب ماذا تصنع بالكتب تروح تشطب اعجاز منها خلاص استعمل واستقر فما استقر من الاصطلاحات وتداوله اهل العلم لا سبيل الى محوه ولا تغييره بل يستعمل ويبين معناه وإذا كان فيه ماخذ أو شيء يبين وهو بهذا المعنى ثابت صحيح يعني إثبات عجز المعارضين والعالمين عن الإثيام بمثله لا لا لا يعني إشكالة في هذا فالمقصود أن القرآن معجز وإعجازه وصف له وصف له طبعا من أدق المباحث الآن مباحث الإعجاز وحقيقة الإعجاز ووجوه الإعجاز قلت العجاز هو اثبات عجز العالمين عن الاتيان بمثله او بحديث مثله. طبعا المؤلف ذكر بسوره منها يسمون القدر المعجز ما هو القدر المعجز بعضهم يقول القران كله بعضهم يقول ايه سوره اش رايكم انتم ما هو القدر المعجز من القران بعض ايه ما الذي قال بعض ايه كيف يعني بعطيك بعض ايه بعض ايه قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد كفوا احد معجز ممكن ما يقدر احد يقوله يعني هذا يعني مساله ايش حد معجز قدر المعجز من وجهه نظركم ها لا هل هو سوره طبعا الله تحدى بالقران كله قل لا ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثله واتحداهم بعشر ام يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سوره مثل المحتويات وتحداهم بسوره سوره البقره وسوره يونس حرف حرف واحد معجز ح م يقول ح و م القدر المعجز يعني عدم الاتيان بمثله سوره هذا راي المؤلف وهو راي الاكثرين ان القدر المعجز هو اقصر سوره من القران او قدرها ثلاث ايات التي هي سوره ال... الكو... نعطيناك الكوثر الأقرب والله اعلم ان القدر المعجز من القران هو جمله تامه لها معنى مستقل جمله تامه هو بعض ايه لان بعض آية قد لا يكون جمله قد يكون لكن نقول هو جمله من كلام الله لها معنى تام طيب وش الدليل وش الدليل ما لكم يا قوم ايوه فليأتوا فهذا الايه طيب ام يقولون افترى ايش الايه فليأتوا بحديث مثله كان صادقا فليأتوا بحديث ما هو الحديث كلام جمله من الكلام مستقل ولو كانت بعض ايه لكن يكون مستقل في سياقه بالمعنى الذي اداه هذا قدر معجز من القرآن كلام تام بنفسه له معنى يؤديه في سياقه لا يستطيع احد ان ياتي بمثله والدليل هو ما جاء في سوره الطور فلياتوا بحديث مثله والحديث يطلق على جزء من الكلام حديث ممكن يقول جمله تصلح ان تكون حديثا فلياتوا بحديث مثله والله اعلم طيب في مساله هذا القدر المعجز وهي المساله المكتوبة عندكم قبل الأخيرة ما وجه إعجاز القرآن وأفضل موضع لتناول إعجاز القرآن هو هنا في بيان حقيقة القرآن لأن إعجاز القرآن وصف ملازم له يتعلق بحقيقته وهذه العناصر السبعة التي ذكرتها لكم قبل قليل لو تصورناها تصورا جيدا سهل علينا تناول علوم القرآن وترتيبها بشكل متسلسل منتظم في الذهن ما وجه إعجاز القرآن طبعا لما تقرأون في كتب علوم القرآن ما وجه إعجاز القرآن هل هو لغته هل هو ما يسمونه المعتزله غيرهم الصرفة يعني صرف الناس عنه وهو معنى باطل هل هو اخباره عن الغيب هل هو ما تضمنه من الأحكام والتشريعات ما وجه إعجاز القرآن؟ هذه مسألة لطيفة تحتاج أن ننبه عليها ونختم بها. من يجيب عن هذا السؤال؟ ما يعني ما الوجه الذي جعل القرآن معجزاً؟ ليش القرآن معجز؟ ما هو كلام من كلام العرب نزل بلغة العرب؟ ويتكون من الحروف التي ننطقها ليش القرآن معجز هذا وجه كونه معجزا هذا القول الأشهر أن وجه إعجاز القرآن هو لغته وأسلوبه التي جاء بها ونزل بها مع أنه بلغة العرب إلا أن أسلوبه وطريقته نظمه، لا مجال للإتيان بمثلها ولا لمضاهاتها لكن ليس هذا في الحقيقة هو وجه إعجاز القرآن هذا أعظم مظهر من مظاهر إعجاز القرآن فهذه مسألة قل من نبه عليها يعني هل وجه اعجاز القران نزوله على النبي عليه الصلاه والسلام هو امي لا جاء علم اخر جاءه وحي اخبر باشياء بكلامه ما وجه اعجاز القران من مظهر من مظاهر الإعجاز الإعجاز العلمي مثلا أو التأملي لكن ليش القرآن لا أحد يستطيع أن يأتي بمثله غيبيات ما كل القرآن يخبر عن غيبيات عن غيبيات في بعض في واحد قال كلمة منهم سلام عليك إيش معناه لأنه كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، والقاعدة في صفات الله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولا لا، القرآن كلام الله، كلام هو كلام، لكنه كلام الله، فلما كان القرآن كلام الله كان لا مثيل له. لان ما نحن متفقون على السنه والجماعة ان كلام الله صفه من صفاته طيب صفات الله ليس لها مثيل وهذا ما قرره الطحاوي في عقيدته ولا يشبه كلام البشر بين هذا وشرحه بما لا مزيد عليه الشيخ صالح على الشيخ فقال الله وبين هذا الوجه وانه هو الوجه الحقيقي لاعجاز القران الذي يحوم حول اكثر الباحثين ما ذكروه ما أحد نبه عليه إلا في مرة أيت شيخ صالح في شرح للتحويه ورجعوا إليه وعقد محاضرة كاملة بعنوان إعجاز القرآن تدور حول هذه القضية وأن وجه إعجاز القرآن الحقيقي أنه كلام الله. ألسنا نؤمن أن صفات الله لا تشبه لا مثيل لها خلاص بس بهذه ثم الأشياء الأخرى كلها صور من صور الإعجاز لكنها ليست حقيقة الاعجاز وأيضاً نبه على هذه القضية باختصار وبمهارة الجديع في كتابه المقدمات الأساسية في علوم القرآن وذكر تكلم عن القرآن قال فلما كان هو كلام الله كان معجزا هذا وجه إعجاز القرآن لأنه كلام الله وكلام الله صفة من صفاته والقاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذا وجه إعجاز القرآن الكريم تأمل منك ولا معلومة سابقة؟ تأمل منك الآن ما شاء الله والغريب أن أكثر الذين يتكلمون في الإعجاز ويؤلفون فيه وعمرهم قضوا, قضوا مع الإعجاز لو سألتهم هذا السؤال ما انتبهوا إليه ولا عرفوا الإجابة عنه وهذا وأظنه إذا إذا وافقتوني الآن من أوضح ما يكون لأنه صفة الله طالما نحن نؤمن ايمانا تاما بان كل صفه من صفات الله وإن اتصف بها غيره من حيث الاصل الصفه لكن انت تسمع والله جل وعلا يسمع هل سمعك كسمع الله جل الله ليس كمثله شيء انت تبصر والله يبصر وهو السميع البصير لكن شتان ليس كمثله شيء انت تتكلم ولك كلام والله له كلام هل كلامك ككلام الله لا هذا هو وجه إعجاز القرآن أنه كلام الله فلما كان القرآن كلام الله كان معجزا لا يمكن أن يتكلم بمثله بشر فقط هذا هو وجه إعجاز القرآن الكريم ثم ما يأتي بعد ذلك ما هو إلا منصور ومظاهر هذا الإعجاز المتعلق بالقرآن الكريم